ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرا كبير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 بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم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 بسور له بَابُ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم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 فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا تخشّع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسّت قلوبهم وكثير منهم فاسقون.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 ويضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يجف تراه مصفر ثم يكون حطاما ثُمَّ يَكُونُ حُقَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُونَ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 يتولى فان الله هو الغني الحميد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره وارسله بالغيب إن الله قوي عزيز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 ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما روعاها حق ورعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون